فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يبرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ضَيًّا بَيْنَهُمْ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 من كان يريد حرس الآخرة نجد له في حرصه، ومن كان يريد حرس الدنيا نأته منها، وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرر لهم من الدين ما لم يؤذن به إلا. ولولا كرمة الفصل لقضي بينهم وإن الظَّالِمِينَ لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مِمَّا كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل أَوْ شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير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 إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر ووفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضل الله فما له من ولي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 إن نلجئ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاو وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها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 شراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا